وَالِدَيْنِ لَا وفي الواجدين إحسانا إن ما يبلغن عندك الكبر أحدهما قل فلا تنقلوا ما او 옛 وقرد <تصفيق> وَقَبَارَ وقضى ال. la uh, no. en رب Amen. <laughs> Thank you. wa فَقُلْ لَوْ قَوْلٌ مِّنَ Uh ... -huh. I'm going to Oh, لا <تصفيق> تَخُوتُ ولا تقربوا الزنا ولا تَقُولُنَّ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ وَمَن من بقى جعل لادي ولي سلطان ومن قتل مظلوم من بقى جعل لادي ولي